بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون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 مَرْسُولٌ <ترجمة> آمِين وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ <ترجمة> إِنِّي آتِيكُم <ترجمة> بِالْقُرْآنِ مُبِين وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَذَرُمُونَ وإن لم تؤمنوا لي فاحتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون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 كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منضرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين Mengirau, Innuhukan agam dari musrifid, Waladah kita mereka pada dari pada alamid, Waatina mereka dari ayat apa di dalamnya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 أهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَعِّونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْذِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا وهم لا ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم قَاعَبَ الْأَثِيمَ كَلَمْ يُغْلِفِ الْبُقُون كَغَالِي الْأَمِيم خُذُوهُ فَأَكِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ جَهِيم ثُمَّ فُضُّوا فَأَرْقُصُوهُ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيم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 يلبسون من سود سو واستبرق المتقابلين كذلك عزوجناهم بحور النعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَرَى تَقْوِي بَيْنَهُمْ مُرْتَقِبُونَ